وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن أمنا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 وقلت بين النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال وأخذت بالنواصيم القلوب لك مفضية والسر عندك عنانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والأمر ما قضيت والدين ما شرعت الخلق خلقك والعباد عبادك لا إله إلا أنت ذو الفضل العظيم لك الحمد بما خلقتنا لك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بما علمتنا لك الحمد بما هديتنا لك الحمد بما وفقتنا لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد الأهل والمال والمعافاة كبدت عدنا وأظهرت أمنا وبسدت رزقنا وأحسنت معافاتنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألنا ربنا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 شكرا لك المن فضلا لك الحمد السرمد حمد لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغي لك أن تحمد لك الحمد كله وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لا يهذم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من دبر الأمور سبحان من قدر الأمور سبحان من دبر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشع سبحان من أجر الماء فأنبع سبحان من سن الدين وشرع سبحان من قدر الرزق ووزع سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان من لا شريك له ولا إله العزيز الذي لا يطام الجبار الذي لا يرام القيوم الذي لا ينام الملك القدوس السلام في الجلال والإكرام سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما كان وما سيكون عدد الحركات والسكون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم يا من لا تراه في الدنيا العون ولا تحيط به الظلون يا من لا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاين البحار وعدد مثاقيل الجبال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 وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيةك أفضل العطية وأثناء تطاع فتشكر وتعصى فتأخر تطاع فت تطاع فتغفر تطاع فتغفر وتعصى فتشكر وتجيب المضطر وتكشف الضر.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 سترى القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السد يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط لأدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا غاية رغبتنا بآياتك عرفناك وبآلائك أطعناك رأيناك, رأيناك قريبا فدعوناك ورحيما فرجوناك ولولا حلمك ما سألناك اللهم تقبل منا الصيام والقيام تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعله لنا شفيعا يوم نلقاك اللهم اجعله لنا شفيعا يوم نلقاك اللهم وأوردنا به حوض نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا منه شربة هنيئة لا نضمأ بعدها ابدا اللهم ادخلنا الجنة بجواره هذا الجلال والاكرام اللهم انا عبدك بنو عبدك بنو امائك نواصينا ميدك ما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 وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الغلل وادفع عنا به النقم يا هذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهموم ونفس كرب المكرومين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المعتقلين يا هذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين الله اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم آت نفوسنا تقواها زكنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا عماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وأصدقائنا وجيراننا أولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أحببناهم في ومن أحبنا فيه اللهم أعتقنا جميعا من النار اللهم جميعا من النار اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راضي غير غضبان اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة اللهم سربنا في سرب النجاة ووفقنا جميعا للتوبة والإناقة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه ما لنا سوى طرعنا لبابك حيلة وما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وما لجأنا إذا قطع الأمل فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك ولا نعول في جم لا أميع أمورنا إلا عليك أصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا ولا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه هنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله غيرك وأنت صاحب الكرم والجود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون نسألك اللهم رضاك والجنة نسألك اللهم رضاك والجنة نسألك اللهم رضاك والجنة اللهم ادخلنا الدرجات العليا من الجنة فضلا منك وكرما ومنه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين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 Be